تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم كلمة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن عمر العدني حفظه الله تعالى والتي هي بعنوان وجادلهم بالتي هي أحسن والتي كانت في الخامس من ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والآن مع المادة المذكورة أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا أما بعد فمرحبًا وسهلا وحياكم الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم لمن تواصل فيه واجتمع من أجله عز وجل ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثلاث على السنة والثبات على هذا السراط المستقيم الذي وفقنا الله عز وجل إليه ونصيحة لنفسي والإخواني حميظهم الله بتقوى الله سبحانه وتعالى التي هي وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين كما قال عز وجل أن قد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فتقوى الله سبحانه وتعالى هي السبيل للنجات فتني الدنيا وفتني المحي والممات أن يعيش الإنسان على طاعة الله مؤديا لأوامر الله مجتنبا لنواه الله فيحيى سعيدا ويموت حميدا ويبعث يوم القيامة آمنا وهكذا إخواني في الله الحرص في مثل هذه الأيام أيام الفتن المتلاطمة التي تموج موج البحار على لزوم السنة قولا وعملا عقيدة ومنهاجا وأن لا نبدل وأن لا نغير فهذه أو هذا هو سبب السلام من الشروف اسم من الفتن لزوم الحق والعظم على القرآن والسير على ما سار عليه اتبيا محمد عليه الصلاه والسلام وسلف هذه الامه فبعد عرشنا هو اللي يجب ان يرجع اليه قرآن قرآن به وأن وأن وأن فهو سبب النجاة وسبب السلامة من الشروخ فعاكب إخواني بالله تجد نصائح أحد السنة في ذلك وهو لزوم هذا الخير الذي وفقنا الله عز وجل إليه ونبشر إخواننا حضر الله من الله أن إخوانكم في دار الحديث بالفيوش لا يزالون سائري على هذا السير الذي يسير عليه أعل السنة والجماعة في السابق واللاحق في القديم والحديث فليس هناك أمر جديد وليس هناك دعوة جديدة وليس هناك مسار جديد يسير عليه أعل السنة في البلاد اليمنية مراكزها وفي دور حديثها وفي مساجدها بل بفضل الله تباعك وتعالى ما تجد منتميا إلى عاد الدعوة إلا وتجده في الغالب على خير وصلاح على خير وتبات وعلى تميز عن بقية الدعوات إلا من ابتلاء الله فدعوتها للسنة في الملاد اليمنية تميزت بأنها اذا عن عن مخالطة بقية, بقية الدعوات, الدعوات. هذا الأمر تجد عند العوام فضلاً, فضلا عن طلابي, طلابي العلم وهذا أمر قبل ما تجده في كثير من البلاد الإسلامية, الإسلامية. وعاد إن دل على شيء فإنما يدل على قوان عاد الدعوة, الدعوة. اثمرت وانتشرت وقبلت دعوة صافية ومقية ليس فيها حزبية ولا مذهبية ولا عنصرية ولا طائفية ولا جمعية ولا ديمقراطية ولا رضا بالمعاص والمخالفات لا, لا افتاء بجواز تصوير محرك ولا افتاء في جواز الاختلاط المحرك ولا على تجويز الديمقراطيه والانتخابات ولا, ولا, ولا, ولا نظام بالبرلمانات ولا ايضا في الفتن والبلايا والكشات ما شاء الله تجد العلماء والطلاب والعلماء وتجد المحبين فالحمد لله سبحانه وتعالى سائلين على هذا الخير الذي وفقهم الله عز وجل اليه ثم انتهت دعوتنا بحصول الاقبال عليه ليست محصورة في بعض المساجد ولا في بعض المدن والحواظر وإنما على هذه الدعوة من الصفاء والنقاء في رؤوس الجبال وفي بطون الأودية وفي المساجد المختلفة والمتفرقة في أرجاء البلاد اليمني وهذا أيضا أمر قبل ما تجده في كثير من البلاد وهذا من فضل الله عز وجل علينا اخواني في الله ف رضاء على الدعوه ومشاركه في هذه حراسات المسخره على المنهج السلفي عقيده ومنهاج ومنهاج و دعوه وسلوكا سائرون على هذا الخير وكما هو معلوم أن رؤوس العلماء السلفيين في هذا العصر مستماحة الشيخ محمد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وفضيلة الشيخ العلامة المحدد الفقيه محمد ناصر الدين الألباني وفضيلة الشيخ العلام المحدد مقبل من هادي الوادع وعاكد من علمائنا المعاصرين الشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ ربيع المدخلي و هكذا الشيخ الحيدر وهكذا المشايخ في بلاد الحرمين وهكذا في بلاد مصر وبعض المشايخ السلفيين في بلاد المغرب العربي وهكذا مشايخ في البلاد اليمنيه وعلى راس فضيله الشيخ الوالد محمد بن عبد الهاجر العصابى الحمد لله <تصفيق> الله سبحانه وتعالى <تصفيق> اكرام <أفرق> هؤلاء <بالأولى> العلماء <تصفيق> الذين هم على عقيدتي الصلف وعلى منهج الامام <تصفي> سنتي والجماعه ف الحمد لله تسجد الطلاب الذين يتلقون عن اولئك العلماء على هذا الشيخ وانا بحمد الله تبارك وتعالى وقد حصرت حصرت انشغلت في هذه الايام ايام هوا يسمى بالوقت من اخوه بالواتف. لما كان بالامس, بالأمس بيننا وبينهم من الالفه والمودة, والمودة, والموده والمحبه ثم, ثم تغيرت تغيرت الاحوال والاحوال وظهر لنا بامور جديدة, جديده هي شبيهه بم بم بما فعله المنتقدون لهذه الدعوه المباركه, التعوتي المباركة, المباركة, المباركة من اولئك الذين خالوا وجالوا أوه أوه جالوا جالوا جالوا جالوا وزمجروا وابرقوا فغرعدوا ثم حين عام يوم اين ابو الدو اين صالح بن بكري واين احمد الشيباني واين من شاءهم شرف الوادعي اصحابي المنهج منهج في دار الحديث بدمادن باي الذين شغلو والذين ارشدوا والذين فعلوا وعملوا الامور التي انطرى عليها شيخنا مقبل رحمه الله أين هو الحجور باسم السمة والغيرة عليها شغط وأرعد وأبرق وصالة والجال وتفتحت له الآذار وافتتل بكلماته وصراخه وضجيجه وفتنته كثير من الشباب أين هو الآذار؟ و حاضروا حاضروا من المنتسبين الى الدعوه الى العلم فنعصق والله اخواني في الله للهؤلاء هؤلاء الشباب ولهؤلاء الطلاب الذين كنا نعلم ان يستمروا على السكينه والهدوء وقوه الدعوه والتعليم والتاليف والبث والنشر فهذا اعظم رصيد لهم ولدعوتنا وللوصول تمام تمام في هذه آل المسالك والدخول في هذه آل المغاير فان العاقبه والحياه بالله سيئه وقصدره سيئه والسعيد من اتعب غيره ولم يتعب الناس به والله ناشر لهؤلاء هؤلاء الذين نصبوا العداء للدعوه الدعوه ولمشايخي السنه ولمراكز السنة في هذه البلاد اليمنيه يا اخي يضرب المثل للصفاء والنقاء وبالخير والاقدار والانتشار لدعوه اهل السنه والجماعه لهذه الدعوه المضاربه في هذا البلاد اليمنيه ففي الاخير تسنط السياسي السياسي و تثار المشاغبات بانواع من العنف والحرب والاتهام والافتراءات أو بذكر شيء من الأخطاء التي لا تكون مبررة لشن هذه الحملة الشعواء وعادي الهجمة الشرسة ولا نراء من يفعلون ذلك مع عهل البداية والأواء ولكن حماسة مبالغة فيها والشيطانيطان هو الذي يعز هو الذي يدفع هو الذي يشجع وشرك مثله مثلا اقرض الناس إلينا في هذه الفتن الاخيرة فهو مثله الحجوري الحجوري لما كان مريضا بداء العجب والالانية والغرور وحب التفرد وعمرام الغل والحسد لما عاد إخوانه وعاد المشايخ لا حتى يمرر حال الباطل الذي هو عليه أن يختبق مبرغه لينطل باطله وليمشي فساده فباعر بقته غيرا على دعوة أعلى السنة والجماعة وأنه إنما وفعل ذلك غيرا على الدين وعلى الدعوة وعلى, وعلى السنة وأنه لا بد من الصفاء والنقاء ولا بد من الحذر من الكذبية والمذاهب الجديدة فشن حمل حملة شديدة على أعلى السنة الثابتين الذين لم يغرقوا بحزبية ولا بجمعية ولا بديمقراطية ولا بزيارات الحزبيين ولا بزيارات الحزبيين لهم شن حبلته ابتدى بقصر القوم وهو عبد الرحمن ثم, ثم العدل الذي وأنا, وانا ثم, ثم جعله, جعلة يخض ويغرق كل من قال هذا حرام هذا ظلم هذا لا يجوز فقد فصلوا ملابس وثياب لكل واحد لكل واحد من رفع فاسق قالوا دعوا عندنا لك ملبس ورمسيل اسود ما من واحد بخاطب البشاق إلا ولو ملف عندنا انظروا إلى هذا الأسلوب الخبيث وعلى الأسلوب الفاجر إما أن تمشي معي أو أخرجنا لك ملفا أعونا النصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة إن كان عند ملف لماذا لا تفجير في حالة الرخاء لماذا لا تفجي في حالة الوفاء والصفاء والود والمحبة لان من حق المسلم على اخيه ان ينصح له لكن ان لم تقبلوا ما عندي ولم تسيروا على طريقتي فما منكم من احد الا ولهم لف اسود عندنا ليشك ان من اسمع على الكلام ووفق الله سبحانه سعاله فإنه ينفر نفرة شديدة ويعلم أن الحسنة نئسة مثل الدين وإنما هي طريقة المحكثة ثم نصح وعبى وضغى وغلب وتمرد والعبر كما قال الله إن ربك لذي من انما ما تصع ربي كان شديد وطبق القرى اعناهم مما بلد وجعلنا لهلاكهم موعدا ايها الحضور ايها هو اليوم هو واعتبروا اذا كان عليهم الاخره لانه قدره محترا واخترع الاكاذيب والاختراعات من العدم احداث خدمه من العدم غير الموثقين قد يحدثون فتنه من الشيء اليسير وبعضهم يحدث فتنه من العدم وعاطم للاسف الشديد هؤلاء هؤلاء الاخوه اخوه الذين درجوا بهذه الفتنه الجديدة ومن هؤلاء هؤلاء ياسين العدمي حداه الله وعلي الحذيفي حداه الله وعدد من الشباب آصر الزيدي حداه الله تعاقض عاني بن بريك حداه الله تعاقض عدد من طلاب العلم عندنا في دار الحديث في الفيوش حداه الله وإياه انظروا يا أخاني من هذه التشريبات ما يذكره الأخ يا سين العزن عني, عني أنه جلس معي سمعي. سمعي. سمعي. وعنني ذكرت له تلام المعنى أنه في باب الجرح والتعليل والمنهج أنا أسير على, على طريقة الشيخ بن عثيمين ولا أسير على طريقة الشيخ, الشيخ, على طريقة على طريقة الشيخ, الشيخ مقبل, مقبل الواجع الشيخنا المبارك رحمه الله تعالى ورحمة الله, الله, الله عن الجميع يا أخي أنا الشيخ بن عثيمين من علماء السنة عقيدة ومنهاجة او ليس من علماء السنة اوه اوه من علماء السنة في العقيدة وليس من علماء السنة في المنهاج ان كان جواب ان الشيخ المعظمين من, من علماء السنة في العقيدة ومنهاج في فواسع ته من انتمى اليهم وانتسب الي منهابهم وان الشرت لنا اننا نعلم من الى علماء السنة في العقيدة ومنهاج وإن كان ليس من علماء السنة في المنهاج فليذكروا هذا وليكونوا أصحاب شجاعة وليقولوا أن مذهبهم فاسد وأن طريقتهم من حرفة أو أن عنده وعنده فانظروا يا إخواني إلى الكذب والافتراع الذي لا يتورع عنه هؤلاء يا أخي بغض النظر عما يحملونه امتجاه الشيخ العظيمين الشيخ العظيمين الذي ما أفقده أنهم من علماء السنة عقيدة لهم من هاجل ولكن أنا أكرر في واحد المجالس حينما يأتي علينا الانتفاد أنكم لسهم سائرين على ما يصير عليه علماء السنة من باب التطامن وإذا صح, صح التعبير عبير عبير أنني نفس أعرف قدر نفسي نفس. وأنني أرى. أرى هؤلاء المشاير مثل الشيخ الأمقبل والشيخ, والشيخ, والشيخ ربيع والشيخ النجمي, النجمي, النجمي أنها نجومة وأنهم وصلوا مجومة. إلى مرتبة عالية. عالية لا أستطيع أنه عن ثابت أن ولكن, ولكن أخبر ولكن بالواقع أن علماء السنة كذر وعندما من يتبع منهج, منهج, منهج, منهج وطريقة دعوة أهل السنة والجماعة في, في مشروعية في الجرح, الجرح, الجرح والتعديد وفي, وفي التحذير من الباطل ولكن ليسوا على درجة واحدة معنا يتبعون على عقيدة واحد واحد واحد وعلى مذاهب واحد واحد واحد ولكن العلماء دعوا رب الفنون والتخصصات ولهم حلقات ومن المواهب فتجد هذا اثمر جدا في باب الفقه والعقيده ويخرج الانتاج الكبير وهذا يميل الى علم الحديث وهذا يشتغل بالجرح والتعديل ويفند الشبه, الشبه وينتقل الجماعات ويتتبع رؤوس عن البدع والأعواء ينتقلهم ويكشف أوارهم ويبين باطلهم فليس أعلى السنة على لا في القديم ولا في الحديث وإن كانوا مجتمعين على دعوة واحدة وعلى ممعد واحد على السواء في الإنتاج في الكلام عن البدع والأعواء يراجع في ذلك مكابر معاذ علي ما احمد رحمه الله هل هو الوحيد جنبه من اهل السنه اجله اي امه السنه هي زاويه قبر وقال الله الحديث وسائرون على منهاج السنه كفر والمحبون لسنه كفر فهل كان الجميع في زمن الامام احمد في الانكار والكلام في اهل البدع والهوى انا الصاحب احمد احمد من حي السنه ومن حي الضره ومن حي النزهه ام انهم يختلفون في الاقوال العام في تذني الجرح والتعديل والجرح لعال البجع والأهواء بدون حوادث وبدون خفة الجاغ على هذا وعاكم غرباءنا في هذا العصر ولهذا يقول الشيخ الألغاني وحبه الله مع رفحه لقدر ابن باز وابن عثيمين يقول إن حامل نواه الجرح والتعديد بحق هذا العصر منه الشيخ ربيع بن هاج المدخل ميز بذلك مع ان اخوان ابن خلال المشايع على نفسي بن هاج وعلى نفسي الطريقة لكنها ليسوا على حد سواء في الانتاج والتفرق فانا منها بالتطامن في جلستي مع اولاق اخوة عغيلة الحمد لله سأذكر لكم بعد قليل جهود متواضع في مقبئ عن البدع فأقول يا أخي عنواء السنة وأحل على السنة ليسوا على طريق الإنساء يعني معنا كلام اجعلوني من أبعض الناس كلام. لكن هذا لا أخرجوني على السنة وليكون سببا سببا سبب للانتقاد والجر والتشغيم والتحرير, والتحرير والتحريش, والتحريش فإلو كنت أعتقد أن الشيخ العزيزي لا يتكلف عن البدع فقد أدخل أو, أو ما هي طريقة جعل من خلال ما هي طريقة مع آل البدع حال أنا ممن أعتقد عدم جواز الوحو والتعديل ابى مبطن ينبح على البدع ودعواتها ابى مبطن يتصاعد مع الحزبين فحضور حضوره يزوروني وينبحهم ينبحوني جوابنا بخبر الله سبحانه وتعالى اتكلم ضمن في الجماعات وانتقد رؤوس الحزبين ما كن مصدر انتاجي ككانتاي غيري غيري والمشكلة ان الواحد منها لا يعتدد بقدره نفسه انما يريد ان يتطار الى محل الكبار مع اساسات في البيئات كما ستسمعون بعد قريل باذن الله سبحانه وتعالى جماعة الخارج المسلمين هل اتخلم عليهم وانتقدهم في مجالس سعاده ومحاضرات ومناسبات ومن ذلك شريهان في ادار الحديث ابن فيش في, في ليله من الليالي قلنا يا اخواني فتحت موضوع لخمس وعشرين هي فتضافرت اخطاء خمس وعشرين وصلت وصلت الى قرابه مناطق 20 خطا وذاك اول العبدني حفظه الله جمع عالي التقارير التي ذكرت في المجلس واضاف ونقح واتى بمذ ما قال اريد ان انشرها قلت له لاو لاو كان ما اريد ان لكن موجود الجماعه السعوديه لي كلام مسجل فيها الجماعه القضيه جماعة التبليغ محذر منهم في مجالس بل لمحاضرة كاملة للأول وإلى آخرها, آخرها, آخرها. وفار المسجد مملوعة. مملوعة في مسجد الجنيد بزنجباب قبل مدة ويعلم ذلك على المسجد ومن حضر من الأعداد التبيرة المحاضر من أول المحاضر إلى آخرها وفيها نقد وضواب المعاخبات على جماعة التبليغ جماعة الصوفية كرامي في التحذير من الشرف وفي ثلاث القبور والتحذير من البدعي والعوام والموالد هذا في نقيم لهذه الجماعة ويعرف من يجالس أني أكثر من الكرام على الشرف والتحذير منه وعلى فتح القمور وعلى, وعلى البجاع والأعواء بل ولي محاضرة فوض إلى من أول ونآخر أعوام الجمهور في المسجد مسجد... الذي في كابوتا الذي ف... يأم يا فيه الآن منصور سور سور سور الذي هو من جماعة الحجور, الحجور محاضرة بين مغرب معشاء من أول وإلى آخر في دواب حال جماعة الصوفية الص كتابه في الشيعة ووضع العديد من الدعاوى في العراق العتبه منها في دار الحديث بالخيوش قرابت 10 خطط متوال متواله اعوذ بالله في ديوان طغاة الرافضه ومنهجه الفاسد وكانت الايام شديده في المجد لا يستطيع كثير من الشباب ان أتكلم يتكلم باسعاد في نقض الحواب الرافضة لكون المجتمع في ذلك الوقت في هذه البلاد اليمنية في, في الإجزاء الجنوبية, الجنوبية ممن, ممن يؤيد الحواب الرافض ويعلم اطلالي مطلاب العلم دار الحديث من فيوش انه قرارة عشر خطر متوانية في كل جمعة واحدة بشيئة مما يتعلق بالرافضة وهكذا جماعة الجهاد معنم أصحاب حقش واغتيالات لكلام المسجل فيهم فيما يتعلق بالتحذير من فكرة الجهاد الواقع أنها فساد كلام مسجل وموجود منشور والحمد لله, والحمد لله. <سعدة> ليس عاما وعاكل كلامي في الرؤوس على البداية كلامي في حسن الدملة كلامي في سي القر كلامي في الزندان كلامي في القرباوي وللأسف الشديد. الشديد أن كلامي في القرباوي كان بحضرة الأخياسين في مسجد الصحابة قبل سنقوم لما حصلت الموجة العارمة في, في سب النبي صلى الله, الله عليه وسلم في أوروبا تكلمت على القرباوي بكلام شديد وهو شعرتني في المحاضرة كلامي في جماعة الجهاد ليس في هذه الأيام من الزمن القديم مرة في الظالة في أحد نساجد السنة حضرت في الجهاد دور الأسئلة تكلم على جماعة الجهاد وذكرت أسامة ابن نادل باسمه وأنا أحد منه قام شخص من آخر المسيح قام وحول اتق الله وهو خارج عطان أبو عراء هو في هاد الأيام قبل شاروح الثلاثة قال لي اعلى الضالة ثم, ببالة. ببالة. ثم ببالة. يعني كانت هناك غرضة جوية على جماعة في سيارة بيبالة. من جماعة القاعدة وقتل منهم شخصا من اضلاء الضالة قالوا لي تعلم من هو قتلة قالوا هو ذات قام ينسقط عليه لما زرتنا قبل اثني عشر لما ذكرت الصلاة باللادي وقام هنا الناس يقول اتق الله،, الله اتق الله وهو خالي معنى ان ترامي الحمد لله في اعلى البداية هنا قديمة في مسجد جميدة في صعدة في محامرات في صباحية اتكلم على سيد قف واشريط مسجب افتي باحراق ظلال القرآن في سيد قف جنة جنود الاخوار الاسلامين في صعدة كلامي, كلامي في كثير من المخالفين سلماء, سلماء, سلماء, سلماء وصفق وعائب, وعائب القرن والدويش والعريف, والعريف وكثير من عاولاء وهم سجر يا إخواني لعدم الإنصار, وعضل الانصار من, من يتكلم, يتكلم في, في اعلى البدع, البدع. يحقر يحق من الجماعات جماعة الاخوى والتجرية والراقبة والصوفية والقطفية والسنورية وهذه الجماعات ويحقر من رغوص هذه الجماعات ويتكلم وينتقل لكن في حدود الاستطاع على ما اتان الله سبحانه وتعالى من قوة مبصيرة وما هذا انا اشعر انني مقصر وحينما يذكر عهله وعلاق اقول اين هذا واين عهله اين هذا واين عهله لكن ليس اعراء انني لست شاعرا على طريقته واني شاعر واني لست شاعرا على مناد من اجل ابدا ابدا هل في كلام في الانتقاد على من يقف في اليرح حلي عني كرا تمررح على الف الف الف حي ظاء اراي الله سبحانه وتعالى تعادلى فك بالحساب الحساب الحسة يع الإحرقدرة تعا كرااء كان أسب أسبوعسب أ ن حسرة ثة وحصل ما حصل الحصل كان مجوي إلى عد إلى عد ال وتتمد لب الأمور. في اضطراب في, عدد. في عدد. عند كثير من الشباب الكبار, الكبار فتكدم في, في مسجد الكبسة, الكبسة محذرا من عبد الحسن, الحسن, الحسن, الحسن ونفع الله سبحانه وتعالى بكتا الزيارة كارت ديارة اولها في, في الكبسة ثم في مسجد السلام في دقية المناقب حتى الحمد لله شكرا لبعض الاخوة قال لي نصر الله بك الدعوة حصر خير وكثير كثير لعما كثيرا منكم, منكم لم يشهد, يشهد تلك الأيام ذهبت إلى حضرموح حضر وكانت الأمور مغمغمة في فتنة أب الحسن, الحسن. الحسن. امتدأت بالشحر في شحر في شحر في في ثم بالديس ثم آخرت في المراضة الساحلية ثم افتجأت إلى الوادي ثم ذهبنا للمعرض ثم ذهبنا لأسقطرة محذرة من أب الحسن ونفع الله سبحانه وتعالى بتلكم الزيارة الحجوري الله ثبتني على ضعف وقلة بصورة في علمي في السباة أمام بقش الحجور ونحن في نمات كان الحجور يتكلم بالكلمة يرعب الناس في الأضغاب والغابات في والأبغاد والأبغاد والأماكن البعيدة يعدد كثير من الدعاء بالحجور إما أن تسمع وإلا فلمنا الشيخ الحجوري يخرج فيك شريطة كان هذا واقع وكان هو يعني يتصدى لذلك ويرغب يرغب يرغب اي طاقه طافيه زائده يقول حاتو حاتو ورقه وعروسه اختشيه في, في, في شريط الحمد لله جه سبت الحجوري فثبتنا له بحوله وقوته والا فالله يعلم مني راي حصل لله حاول تعرفون حصل ما حصل من قبل قضيه المركز في الفيوش حصل ما حصل مما لا داعي لذكره فتغير الرجل والرجل وتحامل حامل ما جاء قضيه المركز الا عبر من يفضح عمى في قلبه حزبيه جديدة. احنا رو اعضاء بدأ يخرج كلام ثم اخرج شريطا وخرج منشورا فرضت علي هذا تعب ارسلت اليه الرجل فجن جنونه و والسبع الاخوه ان هنا وهناك اشتعلت الفتنه فرضت علي ذنوباتي وكان مقام جبلنا فينا فينا فينا ناء على رجل ينتسب الى العلم والصلاح والصلاح اعظم اكرم الخطذر وكذا من يحيى بن علي الحجوري والحمد لله ثم نصحني الناصحون ان اشكر فسكت, فسكت فكان سبب غير العظيم لا حتى ان بعض الاخوه الاخوه الذين رجعوا مذهب الحجوري الى في يوم من في معرض اخذني على جنب قال لي اسالك بالله ما انا كنت تدعو وقفنا ليش قال كنا الله في اشد التعص وكنا في اشد التحامل علي ونخرج الملازم ونسر على اللوالي قال فكان يغيظنا جدا سكوته والله ايش ما ورسنا منه لا احد وضع عنده طاقه يريد يخير المنزله الاولى والثانيه والثالثه وهم بالعشرات الذين ارادوا بعضهم تغيروا وبعضهم تقرروا من الحجير فوفقنا الله للزوم الصبر عملا بقول عز وجل ان موتوا بغير خير والحمد لله جاءت سهامه على السنه على الحجور والحجوري هو الحدود حل بعد هذا يا إخواني يقال بأن عبد الرحمن عنده منهج فاسد وأنه لا يصير على طريقة أهل السنة والجماعة في الجرح والتعديل وفي المنهاج في عدد كثير منكم في مثل هذا السنة لا أدرك تلك الأيام عبد الله ابن أحمد المرفض هو عديد أنا هو متزوجان انا اخوات لكن لما, لما ابدأ منهجا فاسدا آخار. آخار. الحمد آخار. لله كنت اول من حذر به ويعرف آخار. الاخوة القدامى ذلك علي بارويس اول معجاب السعودية كنتنا في مسجد المناصري بعد حرب 14 نحاضر محاضرة ونشعر من خلال المحاضرة فانه حده منهجي غير المنهج من من من الذي يسير عليه على السنة في البلاد اليمن ذهبت الى البي استهجر في عناير الجيش جيش جيش جيش حول مسيح المهاجرين المهاجر المهاجر بعد تدريسي لدرس البحر ذهبت اليه الى البي قرعت الباب واستغرب مجين لانه ما كان عندي فرصة الا ذلك دخلت, دخلت عليه دخلت وجلست, وجلست معه زيادة معه على, ساعة على ساعة وأنا آخذ في, في بعض المسائل خرجت قد يا إخواني وحذركم من هذا الشخص فتبينني في الجلوس معه, معه أن عنده منهجا غير المنهج منهج الذي يسير عليه على السنة, السنة ياسر عزروس صاحب لحظ الذي هو دحل أكبر, أكبر أصحاب, أصحاب الجمعية بدأ يلعب بذيله في وعاقب في, في لحن مقام عليه الإخوة بينما هنا في عدد نزل واسل من دماج بتزكية أحوال. من شيخنا المبارخ مقبل من عائد الوادي الله تعالى ف... ف... ف... فجاء إليه الإخوة الشيخ ليه ليه يقول يحوال. التفلح حول ياسم قالوا الإخوة عبدا ما قلت يا إخواني الشيخ مقبل عالمنا ومربين و... ومعلمنا لا و... تشينوا هذا بين و... الشباب لأننا لا نقبل كلام الشيخ كان لأن الشيخ كان, كان... ياسر هذا في, في, في أول فتنة دي. أول دي. لم تكن غاهرة لكن له تصرفات وكلمات ونهو هناك قل إن شاء الله تتركوا الأمور وان شاء الله سأعود بعد أسبوع أو عشر بأيام وسأخلم الشيخ وفعلا أول ما وصلت إلى دماج قلت يا شيخ حصر كذا وكذا وقل للشباب لا تستعجلوا ان شاء الله مكلم الشيخ والشيخ هو عبونا على الدعاة والسلة فاعجله ذلك قل له يا شيخ ياسر فعل وفعل, وفعل ويعمل ويعمل فبعد ايام حذرهم علي بابكر, علي بابكر. احد الذين يجلسون في الرياض كان يزور الشيخ كثيرا عنده جنسية سعودية وحضرة كان يحرس وعنده منهج فاسي اذا جاءنا الى دماج عنده اموال يستدعي كبار طلاب العلم عن طلاب الشيخ مقضي ويستكثر بهم وهذا يدخل وهذا يخرج فتليل لي من هؤلاء الأمور أنه علاما عجل تاسي وكان الشيخ مقبل رحمه الله يحبه محبة شديدة ويحسن به الضب جدا وكانت علاقتي بالشيخ رحمه الله حميمة وكان يحبني الحمد لله كثيرا فدخلت عليه قل يا شيخ عندي موضوع ارجو ان توسع صدرت قال لي؟ قال لي تخضر بدأت في علي يا شيخ. يا شيخ يا شيخ واذا بالشيخ يحمر يحمر من الغضب قال لي ما ما الارض ليس كذلك انا طيب هذا كذا وانا والله كاد الشيخ هن يفوق بضربي من شدة الغضب والحر وحدنا في بيته رحمه الله لسه مرر وقلت هذه نصيحة وباللغم فلما رأى الشيخ السمراري مع غضبه وصياه علي أنا مستمد أقول يا شيخ ستعرف حالك مع الأيام الرجل ماكر. الرجل ماكر الرجل ماكر يا شيخ, يا شيخ. يا شيخ. قال كذا وقال كذا فالحمد لله دارة في الأيام وحذر منها شيخ شيخ مقبل رحمه الله فالحمد لله تحذيري من أعلى البدع وانتقادي على المخالفين منذ زبب لو اني غيرت هذا الدم وصرت الان ابحث عن البدع او احارب في احارب احارب يعني من ينتقد ارائي البدع بعدل وانصاف بين في فن الحمد لله في, في الماضي وفي الحاضر وفي سابقه في ماحق سائرا على منهج اهل السنه والجماعه والله اخوان ان هذا وئن هو كذب وانه, وإنه افتراء والمكر مكر والكذب ما يتورع عنها حتى يمشي باطلها وتحذرها بلا حجج مبررات ففسد انا خياسين هذا الله أن عبد الرحمان قال لنا يسير على طريقه ابن هذيمين وانه لم يسير على طريقه الشيخ محمد الله ما الله إن ذكر الشيخ بالعزيمين فهو عادم من علماء السلم <تصفيق> عقيدة له <تصفيق> من هاجل فأنا مع ماذا تغذيكم ولي أسوى بقول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزعني كارض إني حفيظ عليم معاقدة في قول عثمار بن عفان حينما انتقدوا عليه قال كذا وكذا وكذا, وكذا. فأنا نرس بحاجة إلى أن لكن من بعد الدفاع, الدفاع حتى يعرف كثير من المحبين <تصفيق> اما المسله ما هي مساله <تصفيق> غير على ادعاء على النهي كما بدا وكما بدا بريك صور الجمهور اين الغير على ان ثم فضحها الله سبحانه وتعالى بالطمان وعطى عطى ياسين العدني وانشر على طريقته يتظاهر بانها الغيوران على المنع وأنهم الذات قوة على السنة فيعملون هذه الأعمال ويفترون هذه الافتراعات انظروا إلى هذا الغيور على السنة الذين تشدقونا في كثير من مجالسهم بالتحذير من البدائي والأهواء جرسوا ياسين العدني جرسة خاصة, جلسة خاصة. ليس عندنا ثالثاً إلا الله سبحانه وتعالى وكنت السنيبة بدلاً عني في الدروس وفي يوم الجمعة على عادة أخرين دعوذاً في ودلع ودلع ودلع ودلع ودلع. يوم الجمعة وهو يدرس بدلاً عني لما كان متحاملاً ومريضاً جعل يشغل ويحرّف الطلاب عليه بأساليب خفية وماكرة ولم يصدق عاولة بمجيء كرام الشيخ عبيد وغيره خاصة فرق الشيخ عبيد في تبديع الشيخ الإمام وجدوها فرصة للانتقام وللوصول إلى محاين بيه فبدوا في أثناء الكلام والدروس وتواتره ف اثاني الاخوه قالوا ما لي يا ياسين الايام عليك ما راي رحمه وحاط التزيين اذوني قالوا هوا في التزيين بعض الناس يقرر مراج الثلاث والاكابر الاثابه فاذا جاء كلام الاكابر لم يصير اكابر اتباعا للهواء <تصفيق> يقول لو يعمل عباس انا وجلدك احترم احترم فأسر الله ينفع بك الإسلام المسلمين من تقصد بهذا؟ قال انا اقصد فلاس يعني في أثناء كلامه يقولون يقولون يقول للشباب عليكم بالهدوء وعليكم بالسكينة فهذا ما كلامي للشباب قال انا اقصد فلاس ذكر واحد في عدد وهذه حيدح وكذب تنمن قلت له ما تعرف ادعو الشباب الى الودو والسكينة قال له ما عدل قلت له دعنا من هذا ماذا تقول في الشيخ الامام قال انا اعتقد انه اخواني منذ كنت في معضب يعني منذ سنوات أنا اعتقد انه اخواني قلت له انت تعتقد انه اخوانى ممتدي ابanes انت في معبر قال نعم كلت فلماذا تزور الشيخ اليمان لماذا تزور الشيخ اليمان كان كلامي معه قبل الان باثراكة الشهم وهو بين ماحا من الشباب زوروا الشيخ الامان في شعبان الماضي وزاروا الشيك الوراى وزاروا الشيخ اليمان وزار لماذا تزور الاذا كنت اعتقد لعنه ممتدي اعبان اخوانى, إخواني. قد أهد الشيء في, في, في نفسي يا أخي يا كريم عين الدين. عين الدين والله لو كنت في موضعك ما أزور. أزور قد أنا ما أقول لي سابق العلام لكن لماذا تزوره لماذا تهم الناس أنك تحترم الحلمات وتحترم المراكز جنشة ورحلة وتزور, وتزور. أم شاء الدين يا أبا العباس لم يجد جوابه عين الدين رفاء صوتي علي تعفقت بعمه إخواني بوه سرعه, سرعة. سرعة. تذبت زوره ثم افادني والله هذا المجلس وحصل فيه مناقشات وامور ماذا ترى احمد ان بعد قضيه الغرباء لما رايته كشروا على انياب و ظهروا اقرب علي ظهر بجنب و لبسوا لي جلد النمر وقال اللهم باب هذا خبر الاخوان من طلاب حلقه ياسين قالوا ولا تزيدك شيئا من المكر المكر الذي ما رسوه عرف انه قبل حوالي اكثر سفره وسبع تواطأ عدد من المدرسين هو على طريقتهم على ان يجعلوني في الزاوي ومشاوخ اليدان كلهم مجتبعين على الجرح والتعديل وعلى المنهج السلغي الصافي وعلى الرحمن في الزاوي ليس سائر على طريقتها فقدروا كيف من المحر الخفي عن نواسي الذي يقول أنا اعتقد بأن الشيخ الإمام إخواني وأنا في معبر ينعم يذكر على بعد جهة التعديل في هذا العصر يذكر المشايخ الذين في المملكة ثم يعرج على المشايخ الإمام ويقول في بلادنا الأمنية عدد من هؤلاء منه الشيخ الوصاوي والشيخ الإمام والشيخ البراعيين انت تعتقد بان اخواني وتذكرهم من علماء الجرح والتعذين انظروا يا اخواني الى التلاعب بما يصنع بالجرح والتعذين صار والله مثل الاصر التي يتوكع عليهم يستخدمون الجرح والتعذين لتصفية الحسابات من ارادوا الاستاطة والتحذير منه والتنفير منه عند من, من الامسن وعنده هذه الكلمات وعند عنده الاسال ما توصل بيها إلى دار يا اخي يا اخي الشيخ لمام عنده مركز اخواني دار وعندك تشرح له وتزوره هل تجي معي في الحلقه تزوره تذكره من رماء الجرح التعديد وانت تعتقد قبل سنوات الى الآن انه اخوانه مفيد امان وتذكره في مصاب سليماء الجرح التعديد هذا يقولنا على ان القوم اصحاب هواء حالية الحزيبي حتى يقنع الجمهور بان عبدالحبان مغفر ذهب يصري امارا كثيرة على شرح الملف له عشرون سنة واصلة سرد هذا الغمو ثم قال في آخر كرام من لم يعتقد بعد ذلك أنه مرتدي أبان ألا يكون مغفلا ما شاء الله أنت تعرف هذه الأشياء في ملف خاص عنده منذ عشرين سنة لماذا لا على أن يقفل لك الشيخ الإمام هنا الدين علي الحديثي تحرص على ان يقدم له, له في كتابه في الرب على في التنصير من الذي يقدم الشيخ اللباء وهو يسرد اموره تدل على علمه مؤتدعا فمن هو المغفل الذي يعرف هذه الاشياء منذ سنواتا طويلة ويزورة ويحرص على ان يقدم له اعتمد هذا رأس المحسنين ورأس, ورأس الكذبة والغاشين والماثرين اذا كنت اعرف هذه الامور كلها, كلها, كلها, كلها. وانت كلها تزور. تزور. تزور وانت تعرص على ان بلعتم بلعتم بلعتم بلعتم ثم, ثم, ثم لما حارف الفوصة يحشر عن الواقه وامر الغور على التعوى يا اخواني هؤلاء جماعة شبيهون جدا بمن سنباهم شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله بأسحاب المنهج كنا ورحنا في دار الحديث في دنبال. الحمد لله على عبال طيب في طلب العلم وتناقص في الطلب, الطلب. فجأة ضع لنا مجموعة تظنوا أضواء المنهج على رأس صالح البكري وانتف حوله اكثر الغرباء في دار الحديث دماج. دماج الشيخ مقبل, مقبل امور في السنة وفي العلم وفي التحذير من العلم واذا بهم يقعونون في ضعر طعونات بخناجر مسمون طعن في في جذة وكذا الشيخ مقبل من جانسة وعرفة يعرف انه شديد على أهل الانتفاع ولكن لما أرف أن أولئك يبتلون شرا شرا وأن أولئك يتآمرون على الدعوة وعلى المركز التفت إليهم انتفاته وحارب طيقتهم وكسق رؤوسهم وكان لقسق ممن لا يعلم كان عليه العزيفي من هذه المجموعة ما نسمى من الشيخ مقبل بأصحاب المنهج دارة في العيام وعرح من الشيبان دارة في العيام وعرح الحجوم وعاكد وعاكد زرح الدعوة تمتنا هؤلاء الذين نائم تكون الدعوة بسلامهم بردًا وسلامًا وإنما تكون محل قلاقًا وفي ذلك ويانيتهم يسيرون على منوان واحد وعلى طريقة واحد لكن الذي ظهر من أفعالهم أنهم والله يتبعون العوال ويستعملون الجرح والتعديل للوصول إلى أغراض وللوصول إلى تصفية حسابات فمثل هذا الذي سمعتموه مني هل بعد هل بعد المواقف من عبد الرحمن هل يصحب التشغيل عليه؟ والتنفير عد عد عليه والتضريب عليه والتحريض عليه وتشويه سمعته سمعت انه لا سمعت يسير على منهج اهل السنه في الجرح والتعديل ثم ثم فوايد كثيرا ان هناك من يخل بين طلاب العلم وبين الاداء من العلماء وتفضل ياسي يا مجانا بذكر هذه الشاي يقول انا مشاهد الى الشيخ ربيع وإلى الشيخ محمد بن هاج واخذرتهم بأن عبد الرحمن يريد أن يشير على بس. طريقة من عزيمين وأنه لن يشير على طريقة الشيخ مقضل فما كان اجابة على الشيخين هل الشيخ من عزيمين لا يتكلم في البجاء هو هل عليه هذا الشيخ الرجالي لا يترقل بأهل البداع فهذا فيه, على فيه رتب عليهم وهذا فيه بيان لكون القوم يختلقون أمورا من ديوبهم ثم يضعون بها إلى البشايخ ويغيرون صدورا على أجنائهم وعلى طلاب العلم فهو فرطرس أن ذهب إلى الشيخ ربيع بن هادي يقول لهم هذا معها أنه انطبعت في نفسه أن عبد الرحمن ليس مقتنع بجعوة أهل السمة والجماعة وأنه ليس نعو أي جهود في الجرح والتعديل والتنافي أهل المجعي والأهواء والله هذا من أبوه من هذا من أبوه شغل عليه قبية أخرى بقاعدة الاخوار المسلمين, المسلمين لنتعاور فيما اتفكر عليه, عليه وليأمر بعض ولا بعض فيما اختلف ما فيه, بيبقنا فيه, بيبقنا فيه, بيبقنا فيه كنت انا في جرس من دروس التفسير الجملة الاولى, الأولى يعني صواب ولكن, ولكن, ولكن انتقد الجملة الثانية ثم سبحان الله في اليوم الثاني رفعت لي ورقة قالوا لي يعني كيف تكون صواب وقد وقد يتفقون على الباطل هل يتعاون على الباطل؟ كان جوابي لأن في هذا فائدة يا أخواني في هؤلاء أهل السنة والجماعة والطائف المنصورة لا يمكن أن يتفق الجميع على الباطل وفيهم الطائف المنصورة والفرقة النادية ولا تجتمع أمتي على ضلالة ثم لا تفضل فيه المسجل هذا في الشريط وقد ب جاء في اللحصود لنتعاون على اتفاقنا عليه من الحق من الحق من الحق من ثم جئت النقطه الثالثه واقول يعني ان كان عدم نظر على الحق يفوش واظن ذلك على الحق سبعته هذا الجواب من اين انتقاد عليه والشيخ نصر في قوله المعارض يعارض يذكر هذه القاعده يقول لا لا متى فيها يا اخوان في صفحه 121 في قانون المعاه قام تعديل الاداره بما على نفس على الفقره عليه وان ينسخ بعض ما دعا فيه ولنتعامل المعروف من النزاع المنفر في وقته يعني اقر الجمله الاولى وافادنا دعوى الاخران في منشورات الواقس ان الشيخ الالداني اقرد جملة الاولى وان الشيخ العدلال وان الشيخ دمباز ذكر في رده انه افاده والله يغسان انني قد اطلع على كلام الشيخ دمباز وعلى كلام الشيخ من العزيمين قبل ان وفع اليه بالورقة فالشيخ من باز يكون لنتعاون على التذكر علي من الحق الشيخ العالم يقول يعني محسن الضم أن من أطلق الحبارة يريد على ما اتفقنا عليه من الحق فما هو وجه التشغيل على عبد الرحمن من جبلة الأشياء قال أردت أن أتكلم على الأسلام سقوم الحجوري فمنعني والله كفزان اللهم السعاء بعد آل سنوات في طراب العلم تكون بضاعتنا الكذب والافتراء انا امنعك ان تتكلم في اسباب, أسباب السقوط الحجوري, الحجوري او انك شغفت عليها في درس الانامة في يوم الجمعة وهم سجل, سجل يقول الناس يكون في اسباب, أسباب السعادة, السعادة. حولاونا نفكر اسمات الشقاء والعلاو ثم قغز الى الحجور وان الحجور قيل لا اذا اردت ان تتمكن فعليك بقدامة طلاب الشيخ مقبل فحارضها وفعل وعمل قل له ابن عباس من تقصد بهذا الكلام قال اقصدته هذا يا ابن عباس اين الحجور عبد الرحمن الحجور يطارد اعداءهم في يوتهم عاجعون وانا تقصد من الانادة يا ابن أسلم الإخوات ما أعطيته وراءه تابعه أين الحجيرين عند الرحمن فقلنا يا ابن عباس انتقت عليه هذا قلنا عن هذا يصلح, يصلح أين الكرم مقابلة بالحسان بالحسان أين مقابلة بالإحسان بالإحسان أين المعروف أدعب ورغاته دعوه نحاة وأنت تحرم التلاب علمه أنت تنائب العملي جميعه ما تأتي لنصعب يباعد قال أنت لا تقبل النصر قال بما بعضه مشغل عليا امام الطاقات وتحرم عليا فتمسك في المجلس ثم جاء قضيه الغرباء ووجدوها فرصه للتشفي ولالانتقاد وحصرت حقوقي سواء من ضحاله ما سمعوا اتصل علي وقلت قرار الترشح اصاب عن هاني بن مليكي بن مليك قد ما عليه مطلب هذا كلنا صد الصغير الكبير والموافق ارتخار سوء كلام هاني بعد مدة سنة كلام هاني قامنا ناسنا يسعى الفلوش حاني يري ان يسعى في قامة مركز قامنا عدم وفي نفس الليلة في نفس اليوم حلو سجل في مركز هاني قام وأشياء و... كثيرة للأسل الشديد أنا كنت أعرف هذا العباس من, من, من قبل بأن عنده تيها وشيئا من العجب الغرور وسبب له شيء من كلة الأدب من دليل أننا كنا نمشي في دماج إذا مشى نسلم عليه لا تكاد تسمع منه جوابا وإذا مر عليك لا يكاد يرفع العسل في السلام على كان هذا الشيء ملاحظ لكن الله لا عرفته بالمطر والكذب, والكذب, والكذب إلا في هذه الآونة الأخيرة ولعن من جالس من إخواني قد وقف على أكذبات فالرجل للأسف الشديد كذات وا انا اصر واقول احشر الله ازاء اخي عبد العباس بعد عام منته وهذا الرصيد تلجئ الى الفتنه والى الى التشغيب والى الكذب والافتراء والى سلوك مسالك اهل الفتنه اما الذين سقطوا و ضاعوا الله وحصل ما حصل صرخ ياسين نحسه على اكابر الاكابر في قضية الحرب مع الحوثيين في كتابك الحرب على الحوثيين في كتابك المشايخ الذين عرفوا بالجهاز, بالجهاز أكثر من المشايخ الذين عرفوا في هذا في هذه الشهريه وكان الأخ ياسين يقول بقول مشايخ أهل السنة في اليمن وصرح لنا في مجلس يضم قرابة عشرين أخر من طلاب العلم في دار الحديث في الفيوش قال أما انا فمعا فتوى مشايخ أهل السنة في اليمن أين القول بالأكابر؟ أين القول بالأكابر؟ الأكابر الأكابر, الأكابر, الأكابر, الأكابر, الأكابر, الأكابر, الأكابر المسألة مسألة العواح فإذا كان صادقا لماذا لم يأخذ بطول الأكابر في قضية كتاب بارك الله فيكم يقول الأخ نريد التوضيح في هذه المسألة يقولون بأنني كنت أتكلم على الشيخ الإمام البرعي في الزمن البعض غير ما في الأمر أنه حصلت فتنة الحجوري وحصل من هؤلاء المشايخ تاخر في الدستي في الدستي فيها هذا بشرف بشرف اتالم من هذا الموقف المتاخر اخر كطريقه هذا الرجل المس لكن ليس معراه الطعن في منهجه ليس على التحريض عليهم ليس على التحذير منهم وهذا, وهذا الذي اختلت فيه دي مع هؤلاء الاخوة المفسدين منذ زمن قديم وهم فعل الهوغة لا يكادرون من الغور عن, عن احد طعن, طعن في المنعي طعن في السير, السير تحريض تعليم, تعليم, تعليم, تعليم تحريش هذا حل الحمد لله ما حصل به ما حصل به وهم القوم بالله للأسف الشديد والله شهيدا على ما أقول سلكوا مسلك الكذب والإفتراء وإلا من الدلائل على أنني لسوا سائرا على هذا المنحج الذي يسيرون عليهم أن أحدهم أحد الكبار في بداية فتنة الحجوري قال لي انا انصح <تصفيق> ان تبع يدك في يدي ولاية الامر وان تناصل مشايخ اليمن فرددت علي ولا داعي لديك اسمي رددت علي نحن في اليمن في دعوة واحد وعلى سير واحد وهذا لا يمكن جاءني الاخ محمد فارغ ونحن في المسجد, في المسجد القديم, القديم. عمد صدق. عمد صدق. صدق. صدق. محمد فارق المتصدق إذا الله خيرت محمد الله وهو رجل صادق, صادق وشجاع. وشجاع. وشجاع وكنا في المسجد القديم قال لي يا, يا أخي أحلى. أحلى. عزمت على بناء المركز اسمع. لأنني لم أرى, أرى ما يمنع من بناء بقى المركز بقى قلت لم أرى شاوخ مشيخ السنة قال لي لا قلت لم أرى فأصر وكرر كلام أنني سأبني مسجدة ما سأبني باطلة وهو عام وأنا أصررت على عدم بناء المركز حتى تجتمع الكلمة من مشايخ السنة على إقامة المركز فأخذ هذا في نفسه كتم هذا في نفسه ثم ذهب يخبر مشايخ السنة على الشيء الذي جار بيني وبينه ولم أخبر به أحدا أحدا, أحداً, أحداً. فالحمد لله على توفيقه لي والحمد لله يعني ترون الآن الكلمة مجتمعة والقلوب متآلفة ولو كنت سائرا فيما يسيرون فيه لحصلت في الفرقة والتشردم والاختلاف والتنازع منذ الزمن القديم مما يدل على أن القوم متبعون للهوى يستخدمون هذه القواعد والله على السلام. فعلى الجميع أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى واصر الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله